عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَيْشَى ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَ كِرامٍ دَرَّرَ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن كلا لما يقضما فَالْيَظُرِ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَلْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَضَبَ وَزِيتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَائِثَ إيقاء البا وفاكهة وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفز المرء من أخيه فإذا جاء الصاخة يوم يفر, المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فإذا جاءت الصاخع يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ يغنيه يغني لكل منهم يوم يغني فإذا جاءت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 ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة